بوك تو چتر نايست أربعة, عشر. أربعة عشر. ألوان ألوان سنياك أبيض الثلج أبيض sunce je żółte a shamsu safra'a al-shams safra'a naranča je narančasta al-burtuqala lawnuha burtuqali al-burtuqala lawnuha alkarizetu hamra alkariza hamro nebo je plavo u zar u zark trava je zelena ašbu ohdar aliošbu ohddar земля je smedja al-ard bunniya al-ard bunniya oblaci su sive as إطارات السيارات لونها أسود الليل أسود كوية جبوية سنج بيال ما هو لون الثلج أبيض ما هو لون الثلج أبيض كوية جبوية سنج جوتة. ما هو لون الشمس؟ أصفر. ما هو لون الشمس؟ igible كواه، يا بواه، نعرانشا ما هو لون البورتقالة؟ Hardy ما هو لون البورتقالة؟ årtقالي koje je boje trešnja, crvene. Ma hova launul ahmar. Ma hova ahmar. Koje je boje nebo, plave. Mahua hova launul semaa, azraq. Ma Azrak. Koje je boje trava zelene Ma huwa lawn al Ma Koje je boje zemlja smeđa Ma huwa lawn al bunni Ma huva launul ardi? Bonni. Koje su boje Sive. Mahua huva launul suhub? Ramadi. Ma huva launul Ramadi. Koje su gume? Cerne. Ma لون إطار العجلات أسود ما هو لون إطار العجلات أسود؟